فالينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافقي يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعيه لقدر يوم تبلس رأب